سبيل إما شاكروا وإما كفروا إن أعطتنا للكافرين سلاسل وأغلاله وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها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 بنا يوما عبوسا قمطريرا فوقعوا الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاه بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على لا يرون فيها شمسا ولا زمه ديرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تدليلا ويطاط عليهم بآلية من فضه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 إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس قضر ومستبرق وحلوا أساهرهم فضة وسقاهم ربهم شرابا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما او كفورا واذكر اسم ربك بكره واصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما تقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أنت لهم تبديلا